نورنا بالشرائع والأحكام، بين لنا الحلال والحرام، ارتضى لنا دين الإسلام، وأحكمه بأحسن نظام، والصلاة والسلام على رسول الإسلام، وعلى آله وصحبه، ومن على شرعه مستقام، عباد الله، إن إقامة مجتمع فاضل. وبناء أمة راشدة وصناعة أجيال واعية وإيجاد شعوب راقية متحضرة أمنية تراود الساسة والمفكرين بل هو حلم يخالج العلماء والمختصين وفي سبيل ذلك اتخذوا سبل شتى ومناهج كثيرة يستند أغلبها إلى قوانين وضعية وإلى فلسفات أرضية وإلى آراء بشرية بل وحتى إلى نظريات كفرية عياذا بالله والإسلام أحاط المجتمعات بسياج عظيم منع الجرائم وحذر الفواحش والآثام صيامة للمجتمع وحفاظا على كرامة الإنسان لأنه يهدف إلى إيجاد شخصية مسلمة قوية في صحتها وعقلها وجسمها ونفسها وفكرها ولكن الناس لما فارقوا حل القرآن وشريعة الله كافية وهادية فإنها لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها تنزيل من عزيز حميد ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك شيء من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب منع الإسلام السرقة لأن فيها عبث بالأموال واعتداء على الحرمات. واختراق للخصوصيات فأنزل فيها حكما رصينا وآية محكمة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فلولا عزته لما حكم هذا الحكم ولولا حكمته البالغة في أن مثل هذه الأحكام هي التي تقيم عجاج المجتمعات لما شرع الله عز وجل ذلك ومنع الاعتداء على الأعراض بالأقوال فجعل حد القذ إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ومنع الاعتداء على الأعراض بالافعال حتى لا يعبث بالشرف وتهتك الفضيلة ويتعدى على أعراض الآخرين فقال سبحانه وتعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ثم منع الإسلام الخروج على القانون الاجتماعي للأمة فمنع الردة فمن أسلم وأراد أن يرتد. لا يجوز له ذلك يقول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وحرص الإسلام على النظام العام وعلى أمن المجتمع فمنع الحرابة وحد لها حدا مقررا وحدا شرعيا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ثم منع الإسلام الخمره وهي موضوع حديثنا بعد هذه المقدمة عن أهداف الحدود فكثير من الناس ينظر إلى الحد فتأخذه الرأفة وتشده العاطفة تجاه الجاني ولا ينظر إلى فعل الجاني وإن التعاطف مع الجنات في مسألة الحدود في الإيمان وإنما تتنفي كمال الإيمان وتقتضي أن هذا متعاطف مع الجرائم التي ينبغي أن يتنزه منها ويطهر منها المجتمع ويسمو الناس ويسمو الناس أفرادا وجماعات قال تعالى في السرقة نكالا من الله أراد الله النكال وفي ذلك نكال وبعض الذين لم يخلق البشر يريد قانونا بغير قطع اليد في السرقة وذلك اعتداء واعتراض على شريعة الله يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الجامع الصغير من حالت شفاعته دون حد من, حد من حدود الله مضاد لله في أمره فما بالك من عطله ومن منعه ومن دعا إلى غير ذلك هذا هذه مضاده للحدود والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها إنه لا يجامل في الحدود ولذلك قال تعالى وليشهد عذابهما أراد الله العذاب قال الله عذاب وسماه عذاب وذلك مقصود ومرعي لمصلحة المجتمع ولمصلحة الأمة بل حتى ولمصلحة من يقام عليه الحد حتى ولو كان رجما بالحجارة أنت تنظر أن هذا فيه نوع من أنواع القسوة فيتنادى أهل حقوق الإنسان وعلماني أمتنا الذين وصفهم القرآن ولا أجد لهم وصفا أبلغ من قوله تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما إن الذين يروجون للخمور في جامعة الخرطوم في دار الاتحاد يريدون أن يتب... يريد يري... الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما إن الإسلام فيه من الرحمة والحرص على المجتمعات ولكنك تامل جانيها ينتهك عرض رجل غاب في عمله فخلفه على مرأته في داره أو وعدها في كافتيريا بالموبايلات أو لقيها في وكر من الاوكار واعتدى على عرض وربما حملت منه سفاحا والجرائم تولد الجرائم فإما أن يقتل الجنين قبل ان يتم الاربعه أشهر وفي ذلك اعتداء وإما أي رب الرجل من ليس ولده يظنه من ولده فيطلع على عورات هذا الولد على عورات أخوات الرجل المسكين باعتبارهن عماته وهن لسنا بعماته هل ترى جريمة ابشع وأفضع في حقوق الوجدان وفي حقوق العاطفة وفي حقوق الامه وفي حقوق المجتمع أشد من ذلك لإلا إن تزني ثلاثين امرأة لا تزني حليل تجاركة هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لأنه كسر لأمان المجتمع ولسلامة الناس ولذلك أن تنظر إلى رجل قد تزوج بامرأة وتطلع إلى غيرها وامرأة معها أبناء ومعها زوج ومعها فراش ومعها أساسات في البيت تتطلع إلى غير زوجها ما هو الحكم المناسب لذلك اترى أن الرجم بالحجارة والموت موت الكلاب حتى هذا يضر بالجاني أولم يضر بالرجل المسكين أولم تضر مجتمعها لم تخون قيمها لم تدنس شرفها أي شيء تريدون يا أيها الناس إنها أحكام الله ومن طعن في أحكام الله ارتد وخرج عن ملة الإسلام قولا واحدا فأنتم أعلم ام الله إن الذي خلق العباد أرأف بهم وأرحم بهم منكم قضاء السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله أراد الله نكال وليشهد عذابهما سماه القرآن عذاب وذلك مقصود ولا تأخذكم بهما رافه في دين الله ايها الأحبة إننا باسم الحضارة في جامعتنا التي هي تسمى وتعتبر من أرقى جامعات السودان على الإطلاق فيها صفوة يتمثلون في اتحاد يقود هؤلاء الطلاب يأتي في دار الاتحاد باسم الثقافة وحرية الثقافة بخمور بلدية باعتبارها جزء من التراث تعرض في دار اتحاد جامعة الخرطوم فعلى ذلك نشاذ من أبناء جنوب جبال النوبة وأنا أعلم جبال النوبة وما فيها من قيم وما فيها من أخلاق وقد زرتها قرية قرية ووقفت على الجبال فوجدت إنسانا راقيا محب للدين متعطش للإسلام تمتلئ بهم المساجد يخافون الله أرسلوا وهم رعاة ومزارعون أبناءهم طليعة متتثقف فإذا بها تدخل الجامعة وتتلطخ بأتناس الألمانية وأرجاس الضلال فإذا بها تسيء إلى جامعتها وإلى شعب السودان وإلى شعوبهم في جبال النوبه يقولون أن هذا جزء من التراث وشربوا حتى ثملوا وسكروا وذلك كله ثقافة ماذا يريد هؤلاء من أمتنا؟ أو لم يجدوا من الثقافة إلا ثقافة الخمور، أو لم يجدوا من لم يجدوا من التراث إلا تراث السكر والهذيان واللعب والعبث والضلال والتيه والله لقد ذهلت اي ما ذهول ولكن من إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستعي فاصنع ما شئت. هذا الذي نعايشه إنها حريات مكذوبة وإنه وإنه وانها ثقافة مأفونة ضالة منحرفة عن هدي ربها سبحانه وتعالى لحد من حدود الله يعمل به في الأرض خير للناس من مطر أربعين صباحا هكذا يقول صلى الله عليه وسلم حد من حدود الله يعمل به في الأرض خير للناس من مقر أربعين صباحا ولذلك هذه, هذه نتيجة طبيعية أن تغيب الحدود وأن تظل أوراق في المحاكم فلا يقام شرع الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لأنهم استعادوا شرعا دنيئا وقانونا وضيعا على شريعة الله السماوية الطاهرة المحكمة التي فيها صلاح الناس إن الشريعة لا تسعى إلى التجريم ولكن ما بالك بشباب هم مثقف الأمة هم صفوة المجتمع هم خلاصة الجامعات وفي الخلاصة يفترض أن يكون من على قمة الاتحاد واعيا ومدركا ومستوعبا ويؤسفني أن أقول إن هذا الاتحاد فيه أحزاب يمينية فيه حزب الأمة وفيه حزب الاتحاد الديمقراطي وفيه جبهة الديمقراطية الشيوعيون وفيه ناصريون وفيه جزء من جون كيرن طرزم الـ A&F هؤلاء ما وجدوا أنا لا أعيب الـ A&F ولا أعيب الناصريون ولا أعيب الشيوعيون ولكني أعيب الاتحاد الديمقراطي وأعيب حزب الأمة بطلابه أن يساء إلى قيم المجتمع إن المهدي أقام ثورته رحمه الله تعالى من أجل محمد أحمد المهدي من أجل حد واحد من الحدود وزنا ظهر وتفشى فأقام ثورة وجهادة فإذا بهؤلاء يتحالفون مع الشيوعيين ويقيمون في دار الاتحاد بل ارادوا ان يروجوا للنصرانيه بل لما قدم اليهم ميثاق واخرج الاتحاد بيانا تناقشوا حول بسم الله الرحمن الرحيم فاذا بهم يعرضون بسم الله للتصويت والتصويت يقرر الا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم لان في ذلك استفزاز لمشاعر الاخرين في بلد اغلبهم مسلمون في جامعه اغلب من فيها مسلمون ما هذه التراهات ما هذه التناقضات هل هذا مؤشر لماذا سوف يحصل بعد اتفاق السلام وقدوم جونجرن حقيقة إلى بلادنا هل هذا مؤشر من المؤشرات ما هذا العبث وما هذا الضلال والتي لا يكتبون بسم الله بالتصوير ونفس الاتحاد يعرض فيلم عن المسيح عليه السلام باحتبار الحرية الشخصيه وحرية الأذيان وهم نفسهم لو تبنى بعضهم فيلما إسلاميا أو برامج إسلامية قالوا طالما هؤلاء يقدموا نسمح لها أن يقدموا أو أن يقدموا كان هذا يمكن أن يكون مقبولا ولكنها دعوة مشبوهة تريد أن تمنع الإسلام وأن تحارب الدين ولكن ذلك لا يكون أبدا حتى ولو تخلى الناس عن الدين فإن الله يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم فإذا يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين تراث جبال النوبه الخمور حضاره اتحاد جامعه الخرطوم العرج والمريسه يا له من اتحاد ناجح حل مشكلات الطلاب وقضى على مظاهر الفساد يا له من اتحاد تشرف بأن يقود طلاب جامعة الخرطوم ولكن حق لهذا الاتحاد أن يقود طلاب جامعة الخرطوم لأن المسلمون في الجامعة تمزقوا ولأن الكيانات الإسلامية والتيارات الإسلامية تقطعت وتشرذمت فكان السبيل موحدا أن يصل هؤلاء إلى هذا الاتحاد ليعبثوا بقيم المجتمعات والله أنا أعلم أن رجل من جبال النوبة أمي لم يقرأ شيء ينكر ما أحدثه طلابهم الجامعيون في جامعة الخرطوم الذين يتشدقون بشقاشق علوم وألفاظ اعجميه كلمات من الإنجليزي يجيبوها يقولوا خلاص ذيل أولادنا قاعدين يقروا للاسف الشديد سوداننا ما ضره إلا المثقفون أما الأميون والأميات والحبوبات والأجداد يرعون للدين حرمة ويحفظون للإسلام قدرة ويعرفون للأخلاق مساعة أما هؤلاء لا يعرفون شيء وقد ذكرت مقولة بلدية في الوجدان الشعبي تقول القلم مبزي البلم وهذا صحيح وهذا صحيح وما كل الجاري متعلم تجاه مكتوبا في لوري في حافلة بورق ما كل الجاري متعلم صحيح ما كل الجاري متعلم لانه ما عرف الله اي علم بعد ذلك ما عرف دين الله اعتدى على حرمات الله وليس سرا انما جهرا باسم الروابط وباسم الحريه انا والله مذهول مذهول اما اصاب ديارنا واما حل ببلادنا وما وقع في جامعتنا جامعه الخرطوم التي ارادوها ان تكون على نهج غردون فأردنا ان تكون على نهج محمد صلى الله عليه وسلم ارادوها مريسه وعرجي دغيل الرقص الريس ده يومين كل يوم حفلات والطلاب بيصوتوا لهم لانه دايرين الحفلات ما في افكار ما انت انت ما تخلي نزل عندهم فكر وبيتكلم عن افكار لو سالت اي شيوعي قلت لو اذكر ثلاثة من مبادئ الشيوعية لا يعرف شيء عن الشيوعية. الشيوعية عنده تحلل فرصة في الجامعة بنات سمحات وجايات في محلات مختلفة داريت والنسو يا اخي الزيجات في الجامعات بستيم بيسندواشتبرجر ووزارة ستيم. دي الزيجات في جامعة في في في الجامعة اديها سندواشتبرجر ووزارة ستيم تقول له خلاص عرستنا. وجود اثنين من الطلاب يشهدوا هل ده العدول عاملين شعرهم كده ولابسين سلسل ده العدول حس ده العدول حتى قول العاجل صحيح كده ده العدول ما جيبوا لكم اثنين عدول يشهدوا معقولين كده يعني يكونوا لابسين قيافه لكن اثنين نتفرجوا انت تقول ده ده بيت ده قول مخنثين ومخنثات يا ده يعقل ده يعقل شوف عيني في الجامعات الولد بيغلى الدار دمه ويديه هي هي تقرم بعد ما تقرم هو يقرم الدار قررت قربت أقول لهم بديكم مية جنيه عشان تشتروا دار دمة تانية عشان ما تتشاكروا في الدار دي يا أخي شو ما هذا والله التعليم المختلط وبال وبال على مجتمعاتنا اليوم يا أخي هل تعلم أحسن ناس ناس الاتحاد أنا كانت لهم الرسول قال ما بيقتنعوا لأهذا أتلون في أمريكا حصل بيقتنعوا في أمريكا أول ما تأسست أمريكا منعت الخمور وحذرت وأنفقت الدولة سنة 1899 أنفقت أمريكا 650 مليار دولار لمحاربة الخمور كتبت صفحات عدد الصفحات الكتب عشر بليون صفحة لمحاربة الخمور لكن سنة 1933 وجدت أن ذلك لم يزد الشعب الأمريكي إلا عرادا في طعاس الخمور وكانت قد قتلت 352 واحد عشان الخمور دي وترويجها وصادرت 400 عقار بيتبعفه الخمور لكن في النهاية رضخت وأباحت الخمور سنة 1933 لما لم تجد للمحاربة والإسلام ما حارب الخمور بعشر بليون صفحة حارب الخمور بآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب الأنصاب الأوثان جمع مع الأوثان والأزلام والأزلام ضرب الحصى وضرب الطيور رجس من عمل الشيطان فاكتلبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فهل أنتم منتهون آية واحدة منعت الخمر إلى يوم القيامة وامتلع الصحابة ففي حديث أنس في الصحيحين قال دخل, دخل علينا رجل وأنا أسقي الفضيخ الفضيخ نوع من أنواع الخمر الخمر مشتقات العرجي خمرة والمريض خمرة ووجد على ووجد على ذلك الفضيحة أسقيهم أسقي أبا طلحة وأبا أيوب فدخل عليهم رجل قال هل جاءكم الخبر قالوا وما الخبر قالوا حرمة الخمرة قال فمن كان في, في فمه بعض خمرة لفضها الف في خشب خمرة ما تماه وقال يا أنس هريق القلال الخمر خاتلنا بالقلال حتى سارت الخمر في شوارع المدينة انهارا تجري بآية بس شوفوا الفام ما قال له 200 كده ياما نشوف كده ياما نلاقي الرسول نشوف الحص شنو جيب لنا الآية ما حافظة إذن انت معناها ما ضابط ما تحرم ساكت يا زب ما قالوا كلام زي ذا قال له الحمرة ولا جاب لهذا الآية حرموا اي الف ألف خشم بقه لفظه وجودين قال ده معرض للتراث بالله تراث السودان وجبال النوبة ما في الا العرج والمريسة وين القيم الفاضلة وين المروءه والنجدة وين النفير ده ليش تراث النفير وين وين حب المساكين وين الشهامة والفروسية والرجولة أم أن هؤلاء لا يريدون ذلك وين هذه القيم والمعاني السبحة الموجودة جبال النوبة في اخلاقيات عالية في قيم وفي مثل، في ناس عندهم أعراف متمشية مع الدين لكن أنا أذكر هؤلاء الطلاب <تصفيق> أقول لهم قبل أن تكونوا من جبال النوبة أنتم مسلمون وهنا أطرح سؤالا جوهريا إذا تعارضت القوميه مع الاسلام فايهما يقدم الله ما داير الخمره والتراث داير الخمره الله ما داير الزر والتراث طلاب في جامعه الخرطوم تابعين للجبهه الديمقراطيه الشيوعيين عملوا الزر اطبه اطبه يروجوا للزر وين ناس ابو حسبه وين ناس طه بعشق في كتبهم فيه ده في كتب في قالوا نعرضه كنوع من أنواع الفولكلور الشعبي تراث شعبي هذه محاربة للدين وهي ذات المنهج الذي أتى به أتى ترك وذات المنهج الذي أتى به القوميون العرب فلم يزيد الأمة إلا وبالا أسأل الله تعالى السلامة والعافية لمجتمعتنا وأسأل الله السلامة والعافية لشبابنا الذين هم في جامعات وأعلم أن فيهم أخيار وأن في الجامعات الفضلاء لا يعجبهم ذلك ولكنها حرب الإسلام مع الضلال التي سوف تمتد إلى أن ينزل الدجال بقائدهم قائد هؤلاء آخر ذلك الدجال والحرب مستمرة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه ويموت هو كافر الآية من صورة البقرة واضحة ينبغي أن أن, أن, أن, أن, أن, أن أن يلعب شبابنا وطلابنا في الجامعات دورا كبيرا وأهم ذلك نشر الوعي بين الطلاب وتجيشهم ضد هذه الممارسات وأهم من ذلك كله اجتماع كلمتهم ووحدة صفهم من أجل أن لا هؤلاء على دين الله تعالى وحتى لا يجدوا فينا سبيلا ولا مقنى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 مسلما عاقلا يظن ان الخمر فيها حل لقد اتى قوم من اليمن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم وروى ذلك جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال فسالوه عن المزر المزر فقال وما المزر قال ذره ندعها في اناء حتى تشتد تشتد المزر ذرة ذرة عادية بخطوة بتفلوها في حاجة بتشتد يا من تفور قال أمسكر هي قالوا نعم قال حرام كل مسكر حرام وان على الله وإن لله عهدا أن من شرب الخمره أن يسقيه من طينة الخبال قال وما طينة الخبال يا رسول الله قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار العصارة التي تخرج من القيح والصديد أجسام أهل النار تتعرض إلى النار فيسيل القيح والصديد والدم من هذه الاجساد هذه يسقى منها من شرب الخمر في الدنيا وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إخواننا الناس دي قد يكون عندهم مشكلة مع الحكومة لكن قال الكلام ده ما عمر البشرين ولا المجلس الوطني ولا الاتحاد العام للطلاب السودانيين ده رسول الله هل أنا الطلاب دي عنده مشكلة مع الرسول قول عنده مشكلة مع ناس الحكومة في دارفور في أي محل ممكن يكون عندك مشكلة مع الحكومة هل عندك مشكلة مع ربنا انك مشكله مع الرسول عليه الصلاه والسلام قال من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب ودخل الجنه منعه الله خمر الجنه لو الجنة الجنه وشرب الخمر في الدنيا ومات دول الجنه يدوا اي حاجه لكن الخمر ما يدولوا في الصحيحين وعند ابن ماجه صححه الالباني في صحيح الجامع الصغير يقول صلى الله عليه وسلم من شرب الخمره حتى سكر لم يتقبل الله منه صلاة أربعين صباحا ومن مات ولم يتب دخل النار ومن تاب تاب الله عليه انتهى الحديث حديث عظيم ولكنه فقها لا يترك الصلاة يصلي لأداء الفرض ولكنه لا يجد عليها ولا حسنة يصليها من أجل إبراه الذمه وليس من أجل أجر لم يتقبل الله منه صلاة أربعين صباحا أو تفسير الحديث شرب الخمر مرة في الميزان يعدل صلاة أربعين صباحا أربعين يوم بيصلي خمسة أو خمسة في أربعين صلاة شربة خمرة مرة واحدة سيئات قدر أجر ميتين صلاة لما يخدتم في الميزان بتنتهي منا معناه صليت لكن بدون معنى لأن هذا الظنب قد استغرق بإسمه أجرى صلاة أربعين صباحا وهذا لا يعني أن يترك الصلاة يشرب الخمرة يقول لحد ما أربعين صباح لا يصلي ولكنه لا يجد عليها أجرى وتبرأ, وتبرأ ذمته ولا يعيدها فيما بعد هذا هو المعنى الخمر قال عنها ابن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص في الحديث انها ام الكبائر وام الخبائث سماها الرسول صلى الله عليه وسلم ام الخبائث وعند بعضهم تراث وعند الرسول ام الخبائث وعند بعضهم حضاره وحريه ما فائده الحكومات ما دور الانظمه في حمايه دين المجتمعات والذين ابكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور قال صلى الله عليه وسلم في الخمر لعن الله الخمره اول حاجه قبل ما زول البشر خمره في الشارع زول حبس ماثني دي ملعونه الخمره ملعونه ذات في رقبتها لعن الله الخمره وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها كل هؤلاء والحديث في النساء وفي سنن أبي داود وأيضاً الصحاح والألباني وفي صحيح الجامع الصغير لعن الله الخمرة وشاربها وحاملها والمحمولة إليه والمشرف بس على ساكن ووصل بس وصله يا إخوانا في ناس معلش؟ ما في جامعة خرطوم ما بيعملوا دي الأقل لا إثمن. لما يركبوا الطيارات بيعملوا حاجات تانية بيكون رجل الأعمال مسافر ماشي بالخليجية ولا بالهناي يجيبوا لي الخمر عديل أنا جابوا لي الخمر قبل كده راكب في طيارة من طيارات الدول العربية والإسلامية جابوا لي الخمر وجابت لي منه مضيفة ما راجف جابت لي بيت يعني في ناس كم ماذا يشرب اشخاص البد ممكن يشرب لأن البد يكون منتقنا انتقاء ما ساكت بعدين اراد شعر لا حاجه فاك شعره اي حاجه وتقول لك بس تسمح تشرب تشرب تقول لك يا اخي ناس معلقين في الطياره بين السماء والوطه برضو سكرانين بين السماء والوطه يعني ممكن تنخزف لون ياخذ الطياره ذي موقع الحرك تموت انت سكران تلقى الله وأنت سكران يا اخوان حرام اسال الاطباء في ناس بكره ما وصلوا ما بيقتنعوا امشي الاطباء قول لهم ماذا تفعل الخمر في الكبد بوريك وريك الاضرار والمضاعفات يا اخي تعرف العقلاء في امريكا ما بيشربوا خمره العلماء المختصين القاعدين يالفوا وبيبتكروا الحاجات الكالفونات والموبايلات ديال ما بيشربوا خمره لو كان بيشرب خمره كان عمل الموبايل موبايل الخمره في الغرب بيشربوها السفله وفي ديارنا السفله في بلادنا مش روباه يا أخي أول ما من حضارة الغرب إلا المريسة والخمرة والعرجي دي الحضارة دي حضارة الغرب أسأل الله السلامه والعافيه الخمر ملعون كل من عاون فيها زور شال بس نجلا بعربيته نجلا ساكت شال في الضحية وما شري ومنما خرجوا ما شري ملعون إذا علم وكان يعلم أنها خمر ونقلها وقص على ذلك كل المفردات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الاخوه إن واجبنا في المرحلة القادمة كبير وخطير أولا للعلماء والدعاه دور كبير لا يوجد مجال للجلوس والتقاعس لا بد من الحركة الواسعة هؤلاء محسوبون علينا ينبغي أن نحرص على هدايتهم وأن نقدم لهم الدين والآباء أن يحرصوا وأن يشددوا على أبنائهم يا أخي الولد ما تخلي يطلع من البيت ساكن اساله جاي من وين ماش وين أدوهم وعيد ما يجنب في الشارع برا لزمن طويل زمان أنا ما أعرف الناس الكبار دي الفاتو عندهم أخلاقيات وما غيروا جامعات ولا معاهد يقول لك بعد الساعة شراء ما تجيني يقول الولد, الولد بعالغ وكبير يقول اسمع بعد الساعة عشرة ما تجيني في بيتي ما بيته ما تجيني كويس وكان وكان وكان طلع بيعرف وبيفجدهم نحن الابا ما عندهم اي دور اكل شراب بس فقط اكل شراب ما عندهم اي دور والبنات احرصوا على بناتكم واحرصوا على اعراضكم المرحلة القادمة مرحلة خطيرة واهم من ذلك ما زلت ادعو ولا افتر من تكوين كيان ووحده اسلاميه عريضه تحفظ مسمى الاسلام لا غير بس اسم الاسلام ده بدون تفاصيله مسمى الاسلام ما زلت ادعو واندب وأحث واحض وادعو الناس ولا افتر ايها الاخوه تخيل الذين اجتمعوا هؤلاء البلمحز حزب الأمة. الناس الوديعين البيلم ناس الاتحاد الديمقراطي البيلم دين مع الانف وناس الجبهة الديمقراطية عشان يقولوا رئيس الاتحاد من حزب الأمة ده, ده رئيس الاتحاد يقولون دي حاجة عادية الطلاب حرياته ويجيب ويدبناه في دار الاتحاد والله حصل مسخ كبير لأمتنا أسأل الله السلامة والعافية اللهم رد الجميع إليك ردا جميلا يا رب العالمين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 واحفظ شبابنا وبناتنا ونسائنا وأعراضنا واعراض المسلمين جميعا يا رب العالمين اللهم صنا من المفاسد ومن الأرجاس والأنجاس والآثام والفواحش والزنا والخمر والموبقات والمحرمات يا رب العالمين اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة